اللهم بلغنا ليله القدر واكتبنا من اهلها يا رب العالمين واختم لنا شهر رمضان برحمتك ومغفرتك ورضوانك يا اكرم الاكرمين اذا اراد الله عز وجل عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه قال والكلام اللي جاي ده كلام سيدنا سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه قال ان الله اذا اراد بعبد هلاك نزع منه الحياه نزع منه الحياء فاذا نزع منه الحياء لم تلقه الا مقيتا ممقتا إلا مقيتا ممقتا مكروه والناس بتتكره فيه فاذا كان مقيتا ممقتا نزع منه الامانه فلم تلقه الا خائنا مخونا فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمه فلم تلقه الا فظا غليظا فاذا كان فظا غليظا نزع ربق الايمان من عنقه ربق الايمان يعني عهد الايمان وميثاق الايمان نزع ربق الايمان من عنقه فاذا نزع ربق الايمان من عنقه لم تلقه الا شيطانا لعينا ملعنا والعياذ بالله اذا اراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء فاذا نزع منه الحياء لم تلقبوا الا مقيتا ممقتا الحياة هذا الحياه روح تسري في الايمان كما ان الروح تسري في الجسد فروح الايمان الحياة الجسد من غير روح بيبقى ايه ميت جثه الايمان من غير حياة مفيش يترفعوا عن بعض يتعزلوا عن بعض يحصل موت وإن شئت فقل كما قال ابن القيم رحمة الله عليه الحياء من الحياء يعني لا تقول الحياة أو الحياة مشتق منها المطر بيسموه حياة لأنه يحيي, يحيي الأرض حياة من غير همزة في الآخر فالحياء من الحياه والمطر هو الحياة وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة من خلق الحياة قلبك معمور بالإيمان وحي على قد مقدار الإيمان يكون مقدار الحياة فقد قال عبد الله بن عمر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام من كلام عبد الله بن عمر ومرة يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الإيمان والحياة قرنا جميعا, قرنا جميعا. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر عندك خمسين في المئة إيمان خمسين في المئة حياة 100% إيمان 100% حياة 30% إيمان 30% حياة يبّ يزيد الحياء وينقص على قدر حياة القلب واستقرار نور الإيمان فيه فكلما كان القلب أحيى كان الحياء أتمّة كلما كان القلب أحيى بالإيمان كان الحياء أتمّة لذلك اللي عنده إيمان قوي تلاقي الحياء عنده حساس يستشعر عن بعد من بعيد كده يعرف المعاصي ويعرف الشبهات ويبعد عنها من بعيد يلقط الحرام ويعمل حصن حصين قبل ما يجيله انما اللي حياؤه اقل لا ممكن والعياذ بالله يتبجح او يتصلف او يتفحش او يتقبح ما هو الحياء عكس الصلف والحياء عكس الفحش وعكسه القبح والعياذ بالله فنسال الله عز وجل ان يحيي قلوبنا ويكمل ايماننا بالحياء منه سبحانه وتعالى تعالى شوف الحياء لما يحبوا يعرفوه ما هو اصل بيقولك اذا اراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء فاذا نزع منه الحياء لم تلقه الا مقيتا ممقتا هيبقى مكروه ومبغوط عند الناس وانا لك الحياء ده روح بتسري في الايمان عمل زي بالظبط كده التيار اللي بيمشي في السلك ده طيار الكهرباء مش ليه قوه معينه يقول لك قوه كذا فولت قوه كذا فولت ولا مش عارف وط ولا بيسموه انا ما فهمش في اللغه ديا بالوقت هو بالوقت طيب شوف عشان انا قلت قبل كده 360 درجه اخ كريم من اخواننا قال لي هيبقى رجع لنفس المكان اللي بدا منه قلت له انا غبي هندسه معلش يعني انما هي 180 درجه اللي بيلف بقى لله فتعال بقى الوقت بتاع الكهرباء في قوه على قد بقى اللمبه وعلى قد المولد في مولد لو انت شغلته يدوبك ينور لك عشر لمبات وفي مولد تشغله ما شاء الله يشغل أكتر طب اللي عنده عشر لمبات ده والمولد على قده حيشغل خمسين لمبة طب ولو شغل الخمسين لمبة اللمبات هيببى شكلها إيه مسرية يعني نور خافت طب لو خلناهم مية هتضلل هو يبقى المولد اللي عندك القلب فلو درجة التوليد في قلبك عالية توليد الإيمان ما هو القلب بيولد الإيمان الحياة هيببى أعلى فحخاف من أي حاجة طيب يسمع كده القصة دي كده حاتم الأصم ده أحد, أحد العباد الزهاد الثقات كان سيدنا أحمد بن حنبل بيحبه جدا حاتم بيقول له على ما بنيت أمرك مع الله أنت وصلت الدرجة عالية في الزهد والعبادة والتوكل والولاية والقرب من الله إيه اللي أنت عملته إيه الأسس اللي وصلتك فقال بنيت أمري مع الله في التوكل على أربعة أمور الأمر الأول علمت أن علي فرضا لا يقوم به غيري فأنا به مشغول ورامني عمل مش هيخلصني من ربنا إلا ما نعمله ولا ممكن أأجر واحد يصليل الظهر والعصر على ما خلص مصلحة ولا أأجر واحد يصوم لي علشان دي حر شوية لما ينفعش علمت أن علي فرضا لا يقوم به غيري فأنا به مشغول الأمر الثاني علمت أن لي رزقا لا يأكله غيري فاطمأن قلبي به ارتاح لأن ربنا قسم الأرزاق من قبل ما يخلق الخلق بخمسين ألف سنة والارزاق لكل واحد على حده. وهو في بطن إيه في بطن أمه يؤمر الملك بكاتب اربع كلمات من ضمنها يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد وكل ده طبعا أنت بتكتهد فامشوا في مناكبها وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي به التالتة بقى وتخدم معنا الحياة وعلمت أن الله يراني فاستحييت منه أن يراني على معصية وعلمت أن الله يراني فاستحييت منه أن يراني على معصية. يعني يرى أين يراك الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء الله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ألم يعلم بأن الله يرى إنني معكما أسمع وأرى إن الله كان عليكم رقيبا رود رجل امراه عن نفسها وكلمها في الفحشاء فقالت له ألا تستحي فقال لا يرانا إلا الكواكب دانا وانت والأمر والنجوم فقالت له وأين من خلق الكواكب يا أحمق أين الله عز وجل درجة الحياة عالية سيدنا يوسف عليه السلام استحيى من الله عز وجل لما راودته امراه العزيز وقال تيت لك قال ايه معاذ الله كمل كده انه ربي احسن مثواي فربي هنا تحتمل معنيين, مع معنيين المعنى الاول ربي اللي هو زوجك لانه رباني ده الرجل رباني واحسن مثواي واقامتي اخنه في اهله يبقى استحيى من مين من, من من من رب البيت من اللي من اللي احسن اليه هو بيقول لك يطعم الفم تستحي العين فهو قال ده زوجك رباني وأحسن إلي وأحسن إقامتي أو أخونه في عرضه التفسير الثاني إنه ربي أي الله عز وجل أحسن مثواي أنعم علي وانقذني من البئر ومن غدر إخوتي واتى بي إلى هنا فأصبحت مكرما معززا فمكافئة النعمة لربنا وستر لي وانه أقمني في القصور وأنقذني من البئر إننا أخون وأزني إنه لا يفلح الظالمون فحياة علمت أن الله عز وجل يراني فاستحييت منه أن يراني على معصيه. الأمر الرابع بقى بتاع من الأصن قال وعلمت أن الموت يبادرني فأنا أبادره الموت بيجري ورايا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنهم لقيكم أينما تكونوا يدربكم الموت فالموت بيلحقني كل سنة بتمشي من عمري الموت بيقرب مني كأنه بيجري ورايا ماهو أنت كان عندك ستين سنة مكتوب لك خسرت عشرة بقى إيه لك خمسين وصلت سن الاربعين طف اربعين شامعة كل سنة وانت طيب يا جميل كل سنة طيب ده المفترض تعزيه ده بقى إيه سنة ويموت في علم الله عز وجل طب واحد في علم الله عنده خمسين هيموت عند سن الخمسين ووصل سن تسعة واربعين له تسعة واربعين شامعة ومش دارين إنه هو كالمفترض يتلقى العزة لأنه بقى إيه من عمره مش عارف عمل فيها إيه الموت يبادرني فأنا أبادره بعمل صالح يبقى الحياة ده بيعمل ايه بيخليك قلبك حي في رقابة الله عز وجل قلبك ايه حي في رقابة الله عز وجل على قد القلب ما بيولد ايمان الايمان حيديني حياة بدرجة عالية زي بالظبط ما قلت لك المولد بيولد كهرباء بقوة معينة قوة الاضاءة على قد قوة الايه؟ المولد وعدد اللمبات بقى فيترى أنت قلبك بيولد إيمان في السر وفي العلن قدام الناس وبعيد عن الناس يعني لما تيجي حي على الصلاة عندك درجة الحياة عالية فحي على الصلاة بتخليك تهب مرة واحدة وتروح على الجامع طيب لما تيجي حي على الصلاة عند الإنصاف من النفس أنت غلط غلطة مع أحد فممكن درجة الحياة عالية فتيجي تقول يا جماعة أنا غلطان وخدوا الحق أهو قدام منكم ولا بيبقى فيه صلاة وتكبر فولد إيمان في قلبك يولد لك حياء على قد توليد الإيمان الحياء بقى في خناصته يقول لك خلق يدفع صاحبه إلى اجتناب القبائح والمعايب ويحمله على القيام بالأمور المستحسنة ويحمله على القيام بحق ذوي الحق اللي عنده حياء هيبعد عن المحرمات والمعايب والكبائر اللي عنده حياء هيعمل كل حاجة حسنة اللي عنده حياء لم يفرط في حق أحد انما اللي ما عندوش حياء طيب تخيل لو ان واحد كبير دخل وفي واحد قاعد قاعده مش كويسه ومن عاده الناس ان لما حد يقعد ويكون حد مش معدول في القعده بيعملوا ايه بيتعادلوا فواحد ما اتعدلش فبيقولوا سيبك منه ده قليل الحياء شفت بالك ازاي لما حد يزودها شويه في حاجة مش كويسه ويعيبها الشرع ويعيبها الناس يقول لك اللي اختشوا ماتوا اه اللي اختشوا دي اللي عنده حياء يعني ما فيش شوية من الاحمر الاحمر اللي هو إيه سبير احمر يعني ده ولا إيه دم اللي هو الدم اللي هو الحياة ولذلك يقول لك إيه اللي عنده حياة اللي عنده حياة عنده دم يقول لك ده أنا عندي دم ودم حر شو يقول كده عنده دم بصت لقيه أول ما يستحني من حاجة وشه يحمر ويتلون وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها العذراء يعني المعزولة عن الناس بتشوفش حاجة فبتستحي وكان نبساً لما بيستحي كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان زي ما تكون جايب رمان أحمر كده وعصره في وش النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الحياة فاللهم ارزقنا الحياة يا رب العالمين شوف بقى احاديث أتلوها عليك من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأول بيقول إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة هذا حديث حسن رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه رواه ابن ماجه رحمة الله عليه. إِنَّ لكل دين خُلُقَى وخلق الْإِسْلَامِ الْحَيَاءِ يبقى على قد ما يكون عندك من حياء من الله حياء من نفسك حياء من الناس حياء من المعايب والكبائر حياء من المعاصي حياء من التفريض في الطاعة حياء في تأدية الحقوق لأهلها على قد ما يكون عندك من أنواع الحياء على قد ما يكون عندك قوة في الإسلام وال وفي الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الفحش في شيء إلا شانه يعيبه وما كان الحياء في شيء إلا زانه عندنا واحد من كبار العلماء العارفين اسمه الجنيد بن محمد أبو القاسم ذا كان أحد الأكابر الكرام في العبادة والزهد والثقة والعلم بيقول الحياء بيتولد من معدل حلو قوي يقول لك رؤية الآلاء ورؤية التقصير يتولد من هاتين الحالتين حالة تسمى الحياة. رؤية الآلاء زائد رؤية التقصير تساوي حياة. يعني رؤية الآلاء. فبأي آلاء ربكما تكذبت الآلاء؟ جمع ولا مفرد؟ جمع مفردها إيه؟ إله. مفرد آلاء الى الى الى زي الى الحرف الجر بالضبط. الى طيب. رؤيه ال يعني رؤيه نعم الله المتدايره عليك كم نعمه ربنا عليك يلا نعد هنخلص وانت عد نعمه الله لا تحصوها طيب انت قمت بالواجب كل نعمه عايز شكر والشكر نفسه انك لما تشكر ربنا وغيرك ما شكرش انت في نعمه الشكر عايز نعمة هتلاقي المساله بتدور طيب لو حاولت تعد اللبس انت لابس نعمه طب هو اللبس طبقه واحده ده كل حته من اللي انت لابسها عايزه لبس المشط اللي بتسرح بيه شويه الشعر الحمد لله لسه موجودين عند دكتور منين الله العينين اللي بتشوف بيها الايدين الصوابع الرجلين الدم اللي بيجري القلب اللي قاعد يضخ ويعمل ويخلي الله السياره اللي انت راكبها البيت اللي انت فيه الذي لم يسكنه النبي عليه الصلاه والسلام ده كان بيوت النبي اصلا انت عارفينها. كان لو اللي يرفع راسه يدوبك شبر على الله. وكان السرير بتاعه جلد شاه والمخد عباره عن ليفه من بتاعه النخ وكانت التلاجع برعاً قربة كده متعلقة على جنب فيبقى أنت في نعم كتير والوظيفة والفلوس والسثر والصحة والأولاد والزوجة وعد النعم بقى مش هتخلص وإنت عد نعمة الله لا تحصوها جهاز التنفس اللي شغال دليل ونهار ده وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها طيب سبحان الله العظيم شربة المية لربنا سبحانه وتعالى وفرها لك هنا في مصر وإحنا عدين نبعزق في المية فرق كده على اللي بيتوضم بيفتحوا الحنفية مطافي. ده هو نص كيلو تستحمى بيه نص لتر مية كان بقى فاهم بيستحمى بيه وربع لتر مية كان يتوضى به النعمه فانت لما تشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك دخول دوره المية نعمه وزيك انت لما بتطلع بتقول ايه من دوره المية غفرانك وانت كنت في معصيه با غفرانك ليه سبحانك يا رب الاكل اتهضم والميه تصرفت والمثانه اشتغلت والميه تصرفت لوحدها هي من غير اي تعب وحصل إخراج للفضلات من غير أي مشقة ولو اتحبست في واحد فينا يلف حوالين نفسه واسأله السادة الأطباء واللي بيشوفوه مع اللي بيعاني من القولون ومن الأمعاء ومن المعدة ومن المفانة ومن مش عارف إيه روح كده طلع على المستشفى الميري كده قسم المسالك هتحمد ربنا قد إيه حتى كده تبتلغ فرانك وانتطلع من دورة المية يعني يا رب نعمة عظيمة مش عارف أشكرها إزاي توقف بالك معايا زي؟ تقول لك رؤية الآلاء لما تقعد تعد نعم ربنا عليك وتشوف تقصيرك في نعم الله هتعمل ايه؟ هتستحي تقول اعمل ايه بس؟ يا رب على قد هتستحي من صلاتك تقول مش مش على قد النعم كثير والصلاة على قدها هتستحي من عملك تقول برضو عملي مش على قد النعم اللي عندي يبقى رؤية النعم زائد رؤية التقصير في القيام بحق النعم والقيام بحق الله يولد لك حاله اسمها حالة, حالة الحياة زي واحد بالضبط انت عملت له جميل كويس قوي قوي قوي عينت له ابنه وقضيت له دينة فعلت له كذا فيجي لما ياثر في حقك فانت تقول له انت آخر واحد كنت افكر ان يعمل كده انت معلش هو مستحضر ايه النعم اللي انت عملها له والجمال اللي انت مركبها راسه يقول لك سامحني ومبلي وشه ده لو عنده حياة انما لو وشه مكشوف يقول لك ايه تستعبدنا على ايه اللي ادتولي خده ده ما عندوش حياة ده إنما اللي عنده حياة حيطاطي ويبقى عنده إجلال وتعظيم لك ارجع معايا تاني بقى يبقى الحياة نحتاج إلى أن نحيه في قلوبنا قال بعض الحكماء أحي الحياة بمجالسة من يستحيا منه يعني دايما اقعد نفسك مع اللي بيستحي من الله لما يجي وقت الصلاه يقولك بينا نصلي عيب ان ربنا يرانا هنا في مكان بعيد عن المسجد والنداء بينادي علينا اعود مع واحد يستحي أن يقول كلمة غلط أو شكيمة يقول لك لا عيب ما تقول الكلمات دي ده يكون حاجات بسيطة كله بيقولها كله يقولها لكن احنا لا لسن ما يلفظه من قول إلا لدي رقيب عتيد اعود مع واحد لما يشوف واحدة معدية يقول لك متبرجة يعني أو غير متبرجة يوم يقول لك ايه خد بالك من عينك كل الممينين يخدوا من أبصارهم كله دين وسلف ايه. انما لو عدت مع واحد متفحش وفي المعاصي هيأديك كما يعدي الأجربه السليمة والعياذ بالله والطبع بيسرخ من الـ من الطبع ده الوادي يروح المدرسة أبوه معلمه كلمتين حلوين وخلقين حلوين هم أسبوعين في المدرسة انتهى يا ابني جبت الكلام ده منين يقول له من الفصل يا بابا من الفصل ما بالك بقى لما واحد يصاحب واحد سنة واثنين وثلاثة واربعة عايز الحياة يحيا في قلبك جالس وصاحب من يستحي من الله عز وجل الحياء ده عشرة انواع فكروش ان مساله الحياء سهله اسمع كده سردا من غير شر حياء الجنايه وحياء التقصير وحياء الاجلال وحياء الكرم وحياء الحشمه وحياء الاستصغار للنفس والاحتقار لها وحياء المحبه وحياء العبوديه وحياء الشرف والعزه وحياء, وحياء المستحيي من نفسه دول عشرة حياء الجنايه زي سيدنا ادم لما اكل من الشجره استحيا من الله عز وجل حياء التقصير زي حياء الملائكه هم بيسبحوا ليل ونهار وبيعبدوا ليل ونهار يسبحون الليل والنهار لا يسأمون لا يفطرون وبرغم العباده المتصله بيقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك رغم ان النفس بتاعهم تسبيح يقولوا احنا لسه مقصرين يا رب حياء الاجلال اللي هو حياء العارفين بالله اللي يعرف ما بيقول لك كده اللي, اللي مش عارف ما يعرفك يجهلك مش كده فمن عرف الله وعرف ذاته وعرف اسمائه وصفاته وعرف عظمته ورحمته وجلاله وبطشه وقهره يستحي منه على قدر معرفته به وحياء الكرم زي حياء النبي عليه الصلاه والسلام من ضيوفه لما كان متجوز السيده زينب وجوا جماعه ياكلوا الوليمه بتاعه الفرح وبعد ما اكلوا مددوا بقى وفضلوا قاعدين يا جماعه خلاص ايه فاذا طعمتم فانتشروا يعني خلاص بقى مش اكلت وشبعت سيب البيت بقى الناس تاخد راحتها في بيتها ولا مستنيين لحد ما اصلا ما قدرش يقول لهم امشوا استحياءا منهم حياء من الضيف ده اسمه حياء ال حياء الكرم في حياء الحشمة زي واحد يخاف يسألك سؤال لأن انت ممكن يسألك أي حد ثاني يستحي منك لأنك في عينه كبير قوي سيقول لك لا ما ينفع سيدنا علي بن أبي طالب كان مذاءا المذي بينزل منه كتير المذي غير الودي غير المنية المنية ده اللي هو بيوجب الغسل والودي ده ماء أبيض فخين ينزل عقب التبول وعادة بيبقى ضعفة في كده المثانب ولمذي ده بيبقى إفراق في القوة احتمال واحد عنده قوه مفرطه فبيبقى عنده قوه الشهوه عاليه فالمذي شغال باستمرار فده بيتوضى منه بيستنجى منه بس ويتوضى وخلاص انما المني بيغتسل منه وممكن المذي يكون لضعف في في حاجه في البروستاتا والكلام ده صح اشتغل الدكتور انا في الموضوع ده فالمهم سيدنا علي كان عنده المذي شغال يعني لقوه جسمه وكان قويا سيدنا علي فاراد ان يسال النبي عليه الصلاه والسلام بس هو متجوز مين سيدة فاطمة يقول فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته شوفي الحياء الحشمة حشمة فقام أمر المقداد بن الأسود قال له روح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قول له سين من الناس عنده كذا كذا فالمهم قال له إن هو يستنج منه فقط ويتوضى حياء الاستصغار للنفس والاحتقار لها يعني كل أنا منعمل عبادة أقوم أقول إيه لسه حياء الـ الـ الاستصغار للنفس عند سؤالك لله ما تيدي تسأل ربنا سبحانه وتعالى تقول وانا ليه وش وشة اسأل ده انا عمل معاصي كتير ده نسة عمل معصية للهاردة وجايب اللي لأقول يا رب طب يا رب انا استحي منك وتقوم منزل وشك في الارض كده. فيبى حياء الاستصغار والاحتقار للنفس لما تيدي تسأل ربنا وتفتكر معاصيك تقوم تحط وشك في الارض أو حياء الاستصغار والاحتقار للنفس أنه الكريم الملك الوهاب وأنا العبد الذليل فلما يبقى العبد الذليل وقف قدام الملك الكبير بيحصل له حالة ايه؟ احتقار للنفس هم فين وإحنا فين لما حد يبص الحد كبير لك هم فين وإحنا فين ولله المثل الاعلى فالعبد بيقول أنا عبد وهو رب فيستحي منه وحياء المحبة من النعم والالاء وحياء العبوديه الذي يقول يا رب عبادتي لو قمت في المسجد ليل نهار لا تصلح لمقامك يا رب العالمين الى اخر انواع الحياه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني اذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني لها تفسيرين ده تهديد يعني اللي ما عندوش حياه هيعمل كل الكبائر والمنكرات والذنوب هيعص ربنا بكل أنواع المعصير فده تهديد زي ما ربنا بيقول للكفار اعملوا ما شئتم يعني معناها تصروا براحتكم لا اعملوا ما شئتم فسترون عاقبة عملكم من الخسران والبوار إنه بما تعملون بصير ماشي فهينما ما يقول لك إذا لم تستحف أصنع ما شئ يعني أنت الجاني على نفسك والذي لا يستحي حيرتكب المنكرات والمبقات إنما في تفسير ثاني، يقول لك إذا لم تستحف أصنع ما شئ يعني العمل اللي مايبقاش فيه خوف منه اعمله يعني العمل اللي حدش هيعيبك عليه لا بالعقل ولا بالشرع اعمله إنما العمل اللي حتعب عليه ما تعملوش إذا لم تستحي فاصنع ماشي واحد من الصالحين اسمه الجراح بن عبد الله متوفى سنة 112 هجرية الجراح بن عبد الله الحكمي كان أحد فرسان أهل الشام وكان بطلا شجاعا عابدا قارئا للقرآن بيقول تركت الذنوب حياء من الله 40 سنة 40 سنة أي ذنب ييجي قدام مني أستحن أن أعمله لأن الله يراني فلما تركت الذنوب حياء من الله أورثني الله الورع في قلبي الورع ترك بعض المباحات حتى لا يقع في المحرمات واخر حاجه بقى في الحياه في كشف العوره عوره الرجل منين لفين من السره للركبه وعوره المراه جسمها كله ما عدا الوجه والكفين عند بعض العلماء او الجسم كله عند بعض العلماء والرائين صحاح اللي ياخد بده ماشي واللي ياخد بده ماشي جه معاويه بن حيدر الصحابي يسال النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر إيه المباح لنا كشف من العورة وإيه المحرم علينا كشفه فقام قال له إيه؟ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك يبقى بأن فيش حاجة تبن من العورة إلا لليستحق الزوجة يجوز للزوج أن يكشف عورته وما ما وكذلك الزوجة إنما سوى ذلك فيش قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض يعني إحنا مع بعضنا عمام وأخوال وأبناء عم وأبناء خالة وبنات عم وبنات خالة وأصحابه مش عارفين قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها إياك أن تكشف عورتك أمام أحد لا يحل أن تكشف أمامه قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا طب لو قعد لوحده ممكن يخفف كده يبين بعض العورة فقال الله أحق أن يستحيا منه فيا ترى الحفاظ على العورات بالنسبة للنساء في الملابس وللرجال في الشورتات اللي بتوصل لحد نص الفخذ وينسوا بقى في الشوارع وإحنا عارفين من الركبة لحد السر عورة وإن كانت عورة بيقولوا عليها مخفافة بس عورة يا ترى الحياء درجته بتوصل لحد فين كل درجة الحياء أما تقل الهدوم تلزأ على جسم المرأة كل أما تقل الهدوم تكش من فوق ومن تحت درجة الحياء تقل تكش الحياء يقل الهدوم تلزأ الرجل نفس القضيه وربنا يعافينا عارفنا ويسترنا اللهم اصفر عوراتنا يا رب العالمين وجملنا بالحياء في الدنيا واكرمنا بالستر والسلامه في الاخره سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على محمد وعلى اله